يا بلال إما فيني <تصفيق> غني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 Oh الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الطلامة بالهدى فما ربح تجاركم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل من استوقد نارا فلما أضاروا نهد الله بالنور لي الله بالنور ويتذكر في غل مات ما يبصران سُبِّي بكم عُري فهم وارد أهل الموت والله مفيت بالكاتر يكاد البرط يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإلا أظلم عليهم قرموا ولو شاء سُمِّيَ بِهِ وَلَا صَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ يَا لَيْتَ أَن يُنْزَلَ سُدُورُ رَبِّكُمْ الَّذِي بَلَغَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ عَلِمْتُمْ جَدْوَلُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَوْمَ فُرُوجًا السماء فأخرج به من الثمارة رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذا جعلوا وأنتم تجعلون وإن كنتم في غيب مما نزلنا ودعوا شؤونكم ودعوا شؤونكم يشكر الذين <سؤال> امنوا وعملوا الصالحات ويشكر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من غاليه تناولوا رزقا Aku, aku ada lagi rosak dan hancur, كيف تكون لله وكنتم أموالة فأخلاكم ثم يريتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها أبني يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء وله نسبح بحردك ونقدس لك قال إني أعلم ما هتعلمون وعلم اسمعنا ان كلنا كن معرضه على مدائك فقط ان بدون باسماءنا قلنا سنا انما كان عليه الحكيم او Terima Kau seorang ulama, kau seorang وآمنوا بما أنزلتم صدقا لنا معكم ولا تكونوا أول تأثير به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فتكون ولا تلبسوا الحق وَلَا تَنَجُّوا مِنَ الذُّنُوبِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَتَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَتَكُونُونَ عُمْرَاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتَدْعُونَ الرَّسُولَ كَمَا يُدْعَى اللَّهُ وَقَدْ وَسَرَى بِالصَّبَاحِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ فِتْنَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَاسِمِينَ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَقَوْلُ رَبِّهِ وَأَنَّ رَبِّي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 وَإِنَّنَا تَجِئَنَاكُم مِنْ آلِ فِرعَانِ صُورًا كُمْ تتكبوا الصعبة وأنتم تربطون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأعزلنا عليكم الغمام والسلوى قلوا من طيباتنا وزقنا لكم وما ظلمنا ولا كلم وكانوا أنفسهم يظلمون وإن قلوا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حضة نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين Let me be your I'm <laughs> a إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله مبين من الناس لرعوف رحيم ودنوى تقلب في السماء سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وإن يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا ذَرُونَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَاطِئِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فأحيى في الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريح الرياح واستحى بالمسخر بين السماء واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعتنون Bukan um, bukan um, وأن لها كبرة فلتغرأ غيرا فلتغرأ منهم كما تغرأوا مننا كذلك يريه الله أعمى لهم أسرات عليهم وداهم بخالجين من النار يا بأي والناس ألوم منهم فَلَنَا نَرْقُبُ طَرِيبًا وَلا تَدْرِي الْخُطُوَاتِ الشَّبِقَاتِ إِنَّ لَكُمْ هُدًى لذي لكم قبلكم كما كتب على المدين من قبلكم عللكم تذقون اياما نحظها ثلاث فمن كان منكم مريضا او على سفر أو على سفر فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصرموا خير لكم إن كنتم تألمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وهي النات من الحدى والفرطان فمن تطوع خيرا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 وَقُتِلُوا أَيْنَ قُتِلْتُمْ وَأُخْرِجْتُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَبِالْفِتْنَةِ تُحَشَّرُونَ الْقَائِمَةَ وَلَا تُحَرِّكُونَ مِنْ مَقَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فاغتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تنعوا فإن الله رفور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لنا فإن تنعوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشعر يَذُودُ عَلَى لِسانِ مَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ عَنِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ وَ ومن الذين قلنا فمرات كانوا سيوا الاودي المن راسهم في امن راسهم فديته من صان فديته منها سانا او صدقه او, أو نذر تَعَدَّ العَرَّةَ إلَى الحَجِّ فَإِذَا أَنَّتُمْ فَمَا تَعَدَّ العَرَّةَ إلَى الحَجِّ فَلَسْتَ لِسَوَى مِنَ الْهَادِي فصيام ثلاثة أيام في الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم ثلت عشرة مكاملة ذلك لمن لم يكن أغلو حضر نسجد الحرام واتقوا الله ولا فسوق ولا جدال في الأجر وما تفعله من خير فَإِذَا لَفَتْنُ مِنْ عَرَفَاتِ فَذَكُرْ Thank you. Thank إن جاءتكم الجنات فعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم. أعز الله النبيين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحطم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين موتوا من بعد ما جاءتهم البيلات وما فيه إلا وَمِنْ نَحْنُ نَحْنُ نَأْتُهُمُ الْمِنَّةَ بَغْيَرٌ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْتَلِفُوا فِيهِ أَنَّ الْحَقَّ لِأُمٍّ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَلَسْتُ جَمَعْتُ kum masjhum bi أقول لك عن الشر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله, الله وكفر به والمسجد الحرام مِثَاءَكُمْ حَظًّا لَكُمْ فَأْتُوا حَظَّكُمْ أَمْ نَشِئْتُمْ مِثَاءَكُمْ حَظًّا لَكُمْ فَأْتُوا حَظَّكُمْ أَمْ نَشِئْتُمْ أَقَدَّرُ لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَمَنْ كَانَ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَنِيدٌ الَّذِينَ يُقِرُّونَ مِنْ نِسَاءٍ وَصَبْرَعَتْ اشهُرٌ لَّذِي فَاتُوا هُمْ يَظُنُّونَ رَبَّهُمُ الرَّحِيمُ وَإِنْ عَسَى الطَّلاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالَّذِينَ غَارِقُونَ إِسْتَحَادُوا وَلَهُم مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَبِيٌّ مَعْرُوفٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ نَذُورٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْطَّلَاقُ مَا لَتَعْلَمُ فَإِنسَانٌ مِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْلِحُونَ ولا يعلم لكم أن تأخذوا افَبِأَن تَعْبُدُوا مِن بِمَعْرُوفٍ اللَّهِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ۚ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُم ضِرَارًا تَعْتَدُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ, وما أنزل عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ مَعًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَطَيِّبٌ لِّلْأَنظَارِ فلا تحدولوا فلا تحدولن ان ياكتب نزواجهم الا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك معذب من كان لا يكم يؤمن بالله واليوم الاخر لانكم اسكنكم واطعموا والله يعلم و لا تعلمون والوالدات يمتعن أولادهن حول الركابين لمن حراد لنتهم مرضا وعلى المولود له رزمهن وكسوتهن بالمعروض لا تكلف نفس إلا وسعنا لا تقار والدة بولدها ولود له بولده وعلم وأرخ مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشعر فلا جناع عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناع عليكم إذا سلمتما وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا عُقْدَةَ الْمِيتَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِالْكِتَابِ أَجَلًا وَأَغْفِرُوا لَهُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَنِيدٌ لَّا يُجَازِي عَلَيْكُمْ نُطْفَةً فَتَكُونُوا لا جناح عليكم إن طلقتهم النساء أم تمسوهن أو تفرضونهن فريضا ومدعوهن على الموسع إده وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإذا وَنَوَذَ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم بِفَرِيضَةٍ فَإِذَا نُذِرْتُمْ إِلَّا مَنْ يَغْفِرُ لَهُ وَيَعْفُو الَّذِي بِإِذْنِهِ أَوْ مَعْفُوٌّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْمَوْتِ وأن تعفوا أضره للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وطوبوا لله قالتين فإن خبتم فرجالا أو ركبالا فمنها جُنْدَ فَتْحِ اللهِ جَمَاعًا لَنكُن كَمَا عَلِمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَجَلًا مّعَيَّنًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فِيمَا تلك خاجه بناجرا عليكم فيما فعل في انفسه فلاتنا عليكم فيما فعل في انفسه النبي المعرض والله عزيز حكيم وللمظلم ضاجدوا بالمعروف حقا من المتقين جاء كمالك يبين الله لكم حياته كمالك يبين الله لكم حياته لعلكم تعترون هل انتهى فالتين في سبيل محب بالملك من ولم يقتسعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقالنا إن آيات أذكر إن يأتي لكم التاروت في سكينة في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآلها الملائكة إن إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شره منه فليس منه فَشَرِّعُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاهَزُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ بَنِي آمَنَّا وَجَلَوْتَ وَدُودِكَ قَالُوا إِنَّا Thank <laughs> you, أولئك أصحاب النار هم فينا خالدون ألم تر إلى المنيه جهب الرحيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي من المشرق فأتي فيما من المغرب فبمت الذي كفر والله لا يزدي القوم الظالمين أو كالذي مروا على ضرية ولي خاولة على عرشها قال أن ما يحيي هذه الله بعد موتها فأت Allah bersabda: "Aku tidak akan membiarkanmu berbuat dosa. Aku akan menghukummu dengan hukum Allah. Aku akan menghukummu dengan hukum Allah. Aku akan menghukummu وَمَا بِكَيْفَ نُشِزُونَ مَا كُنَّا لَنُشِزَنَّهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُم قَالُوا أَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ So. Oh. Yeah. فَمَنْ جَحَدَ وَاسْتَغْنَى فَإِنَّ الله <تصفيق> والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ليس عليكم هداهم ولتمن الله يهدي من يشاء وما تفقد في خير فذا وما غته إلا الا ولا توقف من صيام يوفي إليكم ولا تملأون للخضائن الذين يمسه في سبيل الله لا يستطيع نضربان في الأرض سب الله العباة ويردي الصدقات والله لا يحبه كل